ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاكون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء أعلى الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السَّلَمَ ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين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 بالبيئات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَيْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لراوف الرحيم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 أيمسكه علىهن أم يدسه في التراب؟ ألا ساء أم يحكمون؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللله المثل الأعلى وللله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها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 لا جرم أن لهم نار وأنهم مفرطون كالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم فزين له الشيطان أعمالهم فهو وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا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 ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانِ شَرَابٌ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانِ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من رزقا حسنا فهو ينفق فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مُلَا وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مُلَا هُوَ أَيْنَمَا يُوَدِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ والأرض وَهَٰذَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ, وجعل لكم السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم وَجَعَلَ لَهُمْ سَرَابِينَ تَقِيقُهُمُ الْحَرُّ وَسَرَابِيلَ تَقِيقُهُمْ بَأْسُكُمْ كَذَلِكَ يُتِي نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ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 وهدو ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر, عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدت ولا تُقضى الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن كثا تتخذون تتخذون أيما لكم دخلا بينكم أن تكون أمّة هي أربعة أمّات إنما يبلوك الله به ولا يبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعل لكم أمّة واحدة ولكن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 الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها غفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة نطمئنت يأتها رزقها يأتها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ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 ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قارتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه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 وَإِنَّ رَبَكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَذْ لَفُوؤُنَّهُمْ وَدَعُو إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوَعْرَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا أُضْلَعَ سَبِيلٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بالمهتدين.